أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أَعْلَمُ بعدتهم ما يعلمهم إِلَّا قليل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 واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائه سنين وازدادوا تسعا Qulillahü a'lamu bima labithu lahu gaybu al-semawati wal-arud abisir bihi wa asmi'a. Ma l'hum min dunehi min waliin wala yushiriku fi hukmihi a'ada. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. as جل في علاوة كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن هذا الله الحق وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين, الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قد احتج به أصحاب الأهواء والبدع والضلالات على أنه يجوز أبل يستحب اتخاذ المساجد بناء المساجد على القبور قالوا ذلك قالوا ذلك قالوا ان الايات فيها قال الذين غلبوا على امرنا أن اتخذنا عليهم مسجدا والحق انه قد يساعدهم ان في اول السورة التمام في السياق على استحسان المدح والثناء لكن كان المدح والثناء على على فعل الله على اعاجيب فعل الله جل في علاه بان الله جل وعلا قد بين المعجزة البهيرة الطاهرة الظاهرة في أهل الكافي وأنهم لما اووا إلى الكافي والله جل وعلا قلبهم ثلاث عام يعني أنامهم هذه المدة الطويلة والأرض لم تأكل أجسادهم وكانوا على على على حياة جعل لهم الهيبة ورعب منهم كل من رآهم فلم يأتي ولم يقرب منهم أحد فكان السياق لهذا المتعصناء في هذا. وليس في قولهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنا اتخذنا عليه مسجدا لا سيما أن المحكمات قد جاءت في شرعنا على حرمة اتخاذ القبور مسارد قد قال النبي وسلم في مرض موته وهو يأخذ الماء الماء على رأسه يقول سبحان الله إن للموت لسكرات سبحان الله إن للموت لسكرات و يقول لعم اطلاع اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك قال وقال الذين غلبوا هذه فيها دلاله على القهر والجبر وأن هذا ما كان بالاختيار طبعا هذه كانت وسائل الشرك بأسلها تبدأ من هنا على أن قوم نوح ما كفروا وما أشركوا بالله إلا بذلك عندما مات فيهم اناس صالحون صوروا لهم تلك التصوير وجعل لهم هذه التماثيل قالوا نأتسي بهم تعبدا فلما تقاعد الزمان واندثر العلم الشيطان اظهر الشركه في صوره التوحيد فاشرك الناس جميعا قرون تسعة كان بين قرون كثيرة بين عاد ونوح على التوحيد ثم حدث الشرك. الله الله الله الله قال الذين غربوا على امرهم لان عليهم مسجدا وطبعا فيها يعني هذه الصوره العظيمه وفيها هذه الايات فيها ما فيها من كثير من الفوائد العظيمه اولا عظيم ربوبيه الله الذي في فعله في اهل الكافي وبما اظهر الله ذلك فعلاه عظيم قدرته عليهم وقال وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وان الساعه في وان الساعة فيها اذ يتنازعون يتنازعون بينهم امرهم ايضا فيها ان من آوى الى الله آواه الله جل وعلا أن من آوى إلى الله آواه الله جل وعلا مهما علت ذنوبه ومهما استطالت اعماله فانه اذا آوى الى الله آواه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الا احدثكم عن الثلاثة نفر اما الاول فاوى فآواه الله دلى في علاه آوى الى الله فآواه الله دلى في علاه اذا أ... اما الاول ف... فآوى الى الله فآواه الله واما الثاني فاستحيى فاستحيى الله منه واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه هؤلاء النفر أو إلى الكهف عصمه لدينهم وإيمانهم وتوحيدهم، فآواهم الله دل فعله وجعلهم معجزة قاهرة باهره دلالة واضحة على ربوبية الله دل فعله وعظيم ربوبيته، ثم أعصر عليهم ليعلم الناس جميعا بعظيم ربوبية الله وأن البعث والنشور كالخلق ابتداء وأن هذا على الله يسير وأن هذا واقع لا محاله وأن هذا واقع لا محالة قال الله تعالى سيقولوا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم وراد يمام بالغيب هنا قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم هؤلاء نصارى نجران قالوا ذلك لما نظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أهل الكاف قال, قال منهم ثلاثة رابعهم كلبهم الملكية واليعقوبيه من النصارى نجران قالوا خمسه سادسهم كلبهم والنص طورية قالوا 87 منهم كلبون وقيل أهل المدينة قبل ظهورهم اختلفوا فيهم فقالوا يعني من قال بذلك اما ان نقول هؤلاء نصارى نجان عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يناظرونهم في اهل الكهف في الكاف فمنهم من قال ثلاثه رابعهم كلبون وقال خمسه سادسهم كلبهم ومنهم من قال 87 منهم كلبون وقيل أهل اهل المدينه والذين قالوا بذلك والحق أنت لو نظرت كيف أن الله بين لنا القول فيها إن هذه فيها مسائل وفوائد فقهيه عظيمة جدا منها أن الله على ابطل القول الأول والقول الثاني كيف ذلك قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب فقال رجما بالغيب جعل هذا من باب الرجم بالغيب جعل ذلك من باب الرجم بالغيب قال رجما بالغيب عليكم السلام الله وبركاته فقال رجما بالغيب وهذا ابطال للقول الأول والقول الثاني هذا ابطال للقول الأول والقول الثاني طيب انا أس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام الله وبركاته كما قلت هذا ابطال للقول الأول والقول الثاني وضcard. لأنه جعل القولين رجما بالغيب قال ويقولون سبعة وثمنهم كلبهم قل رب ربي أعمى. هنا ما في تعقيب على قولهم سبعة وثمنهم كلبهم دل ذلك على أن العدد هنا صحيح على أن عددهم سبعة وثمنهم كلبهم تريد نعم فهنا لما قال الله على ابطالا القول الأول والقول الثاني قال رجما بالغيب وأما لما قالوا سبعة وثمانهم كالبوم أقر ذلك الله دل في على دل على أن الراجح الصحيح أنهم أو أن عددهم أنهم سبعة والكلب هو الثامن لهم وذكرون معهم لأن صحبة الأخيار فيها ما فيها من الخير ومن ومن اخترب من أهل الخير صار من أهل الخير وجعل الله له الخير في كل شيء مع التمغيس ومع بعض ال يعني لأنه الدنيا الدنيا لها كدر لا بد ان يشوبها وايضا كل شيء لا بد ان ترى فيه بعض النقصان الكمالات ما جعلها الله جل وعلا حتى الانبياء في الكمال البشري في العصمه ما جعل العصمه تامه كامله حتى في الصلاه والسلام لكن انظر الكلب لما, لما اقترب من أهل الخير من اهل الكافر واهل التوحيد الله جعل نورهم يسطع ووجعل وجعل الكلب له ذكر حتى في القرآن إلى يوم الدين وكل من أزاح الله دل شعلا عن صفحة الأخيار لابد أن ترى مآله بعد ذلك إلى السفول هذه مسألة من السنة الكونية يعني هذه المسألة من السنن الكونية يعني شوف حتى المنافقون لما قاربوا النبي صلى الله عليه وسلم كان له ذكر وكان ذكر على المذ المذمة ووووكل من من قارب النبي ولو رآه ليلة واحدة أو يوما واحدا ولو عاث في الأرض فسادا كان خير من الأمة التي تأتي بعده يعني الصحابة الذين أقام عليهم الحدود كمعز وكالغمدية شفندل كيف رفع الله أن الله فعل قدرهم ورفع الله يعني ذكرهم فيذكرون بانهم نهل الجنان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن معز قال رأيته يسبح في أنهار الجنة وقال عن الغمدية قال النبي صلى الله عليه وسلم ان أتاب التوبه لو وزعت على أهل المدينة لو سعته فالكلب لما كان مع أهل الكهف يعني ذكر معهم وهذا ما قاله على ما أنا هنا بأن صحبة الأخيار وأن كان في بعض النقص معهم فبيكون الخير كل الخير في صحبته ويكون الشر كل الشر في البعد عنه لا سيانا أنه الخير لا يعدمه المرء عندما يذكر الله ويذكر رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم بهم جلسهم نعم ومن عمل الله عملا ولو كان دقيقا يتعال به إلى السماء ولأن الله جل في إذا قبل العمل رسخ له القبول لكن أيضا الله يعلم ويغرب الناس يعلم من يصلح من يصلح من من يزبط من لا يزبط من يكون له الخير من لا يكون له الخير هذه خفايا القلوب لا يعلمها إلا رب القلوب سبحانه وجل فعلا ويعطي عليه ويعطي عليه سبحانه وجل في نسال الله أن يثبت قلوبنا على دينه ويحصل لنا كل الزلات والسقطات والهمات وأن يجعلنا مع الأخيار دائما نحيا معهم ونعددهم ونتناصر لنصر الدينين وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وان يختم لنا بالصالحات مع الاخيار وبالاخيار اللهم امين يا رب العالمين قال, عليكم قال ويقولون سبعه وسمنهم كلبهم هنا ترى بأن الله تعالى أقر العدد ما انكروا لانه انكروا في الأولى والثانية سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ما يقولون خمسة سادسهم كلبهم راجما بالغيب شوف قال هنا تعقيبا راجما بالغيب يعني هذا لا يؤخذ بقوله لأن كل ذلك ظن وخرص وتخمين لكن ما كان عن علم ومقدمات ونتائج ويقين هو الذي يؤخذ به قال ويقولون سبعة وثمين كلبهم لم يعقب بهذا التعقيب الذي عقبه في الأولى والثانية دل على أن القول الأول باطل والثاني باطل والقول الثالث هو الصحيح. قل ربي أعلم بعدتهم وهذا إقرار هذا إقرار إقرار بالعدد قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا نراء ظاهرة هنا أيضا شوف قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلمهم إلا قليل وما أطال, ما أطال. أنا أسألكم لماذا لم يطل سامح سامح انت يعني ما شاء الله تواظب لكن في تقاعص بعض الشيء تقاعص ايضا مؤاخذ عليك اتق الله سامح سامح بالله عليك اتق الله قد, قد ولدناك حريصا فكن, فكن على الجدة إلى مماتك بركت بلعب خمسة الشيخ في درس الوقت الشيخ في درس الوقت الشيخ درس زرو ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة شوارك طبعا مدار شغال أنا مش متاحل الوقت شك في نعم. في نعم. أيوه أيوه. في نعم. نعم هو ما فائدة العدد تناسل موجودة ثم اتجهوا ممتاز يا مالك ممتاز يا حبيبي. يقول قلنا الاهتمام بمعرفه العدد ليس بأمر جلل. فالمهم هو أن الله نصرهم الله اكبر ممتاز يا لفظة لفضفوا أحسن الله لي يعني المعرفة العدد ليس فيها كبير فائدة والله الله يعني يلفت الأنظار والانتباه والعقول والقلوب الى هذه المعجزه الباهره التي بها يعني يكون يستقيم إيمان العبد على أن يعلم أنه سيمثل بين يدي الله جل وعلا عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل يعني المساله انه عند الله تجتمع الخصوم وان الله جل وعلا يغسل في القضاء في الصغير والكبير والدقيق والجليل ومن كفر فعليه كفر ويخلت في جهنم من امن فان الله جل وعلا يقبل ايمانه ويدخله فسيح الجنات ومن زل ومن عصى ومن ومن اساء فان الله جل وعلا يحمل عنه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد إلا وسال يكلم الله عليه سبحانه ومن يترجم يقول عبدي اتذكر ثم كذا يوم كذا وتذكر ثم كذا يوم كذا هو يقول نعم اي رب فيقول الله جل في علا عبدي سترتو عليك في الدنيا وانا امشره لك اليوم قال قل ربي أَعْلَمُ بعدتهم ما أَعْلَمُهُمْ إلا قليل وأيضاً بيّن الله للفعل هنا مسرحاً مهما في الرجوع في مسائل الفتاوى الفتاوى لا تكون أو رجوع فيها لا يكون إلا لأهل العلم وإلا بأهل العلم فقال فلا لا يعلمهم إلا قليل يعني ما يعلم إلا قليل والرجوع لا يكون إلا لأهل فالذي لا يعلم لا يرجع إليه قال فلا تمال فيه إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيه منهم أحدا شوفوا الآن عندما قال الله لا تستفت فيه منهم أحدا رد الأمر وقال لا يستفت من لا يعلم كانه أسس أساسا هاما عاما وهو انه أنه لا يرجع في الفتوى ولا يسأل في الفتوى أحد إلا, إلا, من, كان إلا من كان على علم وهنا شوف الإنصاف الآية فيها انصاف كبير جدا معناه قال لا تستفتيهم هؤلاء ليس لهم أن تستفتيهم لكن الكلام هنا فيه انصاف عظيء عزيز ما هو الإنصاف؟ <تصفيق> قال انا منصل لا استفتي بعضهم على بعض الإنصاف أن بعضهم أولي بعض <تصفيق> طبعا هو جيد جدا هذا الكلام لكن صحيح أن نقول بأن المسألة هنا بأنه في الإنصاف أنه قال لا تستفتيهم في هذه المسألة التي لا يعلمونها يعني في عددهم بس ما قال لا تستفتيهم في كل شيء قال لا تستفتيهم يعني في المسألة التي التي لا يعلمون عنها شيء وهي سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما <تصفيق> بالغاية لا هو الحاصل أنه في الإنصاف هنا قال لا تستفتين في هذه المسألة فقط أما لأنهم لا يعلمون عنها شيئا نعم أما في المسألة يعلمون عنها تستفتين ولا فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهرا ولا تستفتيهم فيهم منهم أحدا قال ولا, ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله سبب نزولها أن قريشا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين وعن الروح وعن أصحاب الكهف فقال غدا أخبركم ولم يقل إن شاء الله فابطى عليه جبريل خمسة عشر يوما لتركه الاستثناء فشق ذلك عليه فما نزلت هذه الآية ولا تقول لنا اني إني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله والاستثناء الاستثناء يسقط به الالزام كما سيأتي في الأحكام ونقف عند هذه الآية ونأخذ الفاضي المصبطة ثم مسائل لهذه للاستثناء يكون غدا إن شاء الله لا يجوز, لا يجوز أن تستفتي من لم يتقن العلم لا يجوز أن تستفتي, أن تستفتي من لا يتقن العلم الحق يقبل ممن جاء به الناهي عن الجدال الذي لا ثمرة فيه هذه فائدة سيستطيع لو في أي اسئله فتضلوا حتى ننتقل إلى الجدال الثالثة من في مشاركات بس الشيخ ممكن نقرأ بسرعة ماشي. تقول ولبته في كافين ثلاثة مائة سنين ذكر السنين وأخفى العدد لا تتكلم بكل ما تعرف انتقي منه ما يفيد الآخرين ممتاز هذا هذا ما قاله نعيم وهذه فائدة جميلة جدا سيقولون ثلاثة سيقولون خمسة دعك من القشور ابحث عن اللب في هذا الذي كنا عنهن الله على بياه هذه تلخص المهم فما بس أسأل في سؤال, طيب. سؤال طيب ي... مرة ثانية. يت... تقول ليس العلم بكثرة الطلب انما العلم الخشيه فهل اذا قلت إذا قلت البضاعه طالب العلم مع تحري الدؤوب بالعمل على قلبه وسعي في السير دائما بجناحي الخوف ورجاء قد يجعله بقليل علمه أسبق إلى ربي ليس العلم بكثره الطلب إنما العلم القصير وينشغل وإن كان بقليل من العلم مع تحرير دؤوب للعمل على قلبه وسعي في السير دائما بجناحي الخوف ورجاء قد يجعله بقليل علم أسبق إلى ربي قد لكن قد طبعا قد قد وقد لكن هو أصلا أصالة حتى استعمال الجناحين لا يكون إلا بالأم وكلما كان أعلم كلما كان أرقى والكلامه على الخير في هذا الباب لأن تربية القلوب وتنزيق القلوب أصلها باتساع الفقه في التعامل مع الله للفعلها طيب نعم ندخل على كتاب